وقال ابن القيم طريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح ورمي في النار إبراهيم وأقعد للذبح إسماعيل وقتل زكريا وذبح يحيى ومشى مع الوحش عيسى وقاس الضر أيوب وعان البلاء كله محمدا صلى الله عليه وسلم لما أته إلى النبي عليه الصلاة والسلام أتى صحبي يقول يا رسول الله تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا فاطف النبي عليه الصلاة والسلام لقد كان يؤتن الرجل من قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشفر شطرين فما يوده ذلك عن ليس أنتم بضعا من البشر بل يسنة الله عز وجل قل هذه سبيل هو ذات لو كانت الشجر هو ذات لو الدنيا كلها تتفشي هو دا طريقه هكمل فيه لو كل الناس تخلت عني هو دا طريقه هكمل فيه لو قال البطل توعدوني هو دا طريقه هكمل فيه وكل يوم في ازمة دينة ولازم نشيله، بندفع مريبة التخلي الف سنة عن هذا الدين